بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم ألف, ألف لام لا لا راء كتاب أنزلناه أم. إليك لتخرج الناس من أولماتي إلى, الناس. إلى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 وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسونكم سون العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء وما اليم واذا ادنى ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد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 أيديهم فيه أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مري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 Katakanlah, "Jika engkau bukan manusia seperti kami, engkau ingin menghina apa yang telah kami sembah? Engkau ingin menghina هم أسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم سلطان إلا بإذن الله وعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَن لَّنَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُفْرِجَنَّكُمْ من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنبذكن الظالمين Walau sekiranya kamu lari dari bumi, itu untuk orang yang takut akan kekalahan dan takut akan peringatan. Dan mereka ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت Wajitihi Maut min kuli makam, wa ma huwa b miet, wa min wara'ihi ghabul ghalib, masyalul أعمالهم كرماد استددت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال البعيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُغْشِي ذَهَبَكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ على الله وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ التَّبَعًا بالله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا خُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا فزب ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفوت بما أشرت سُمُونٍ من قبِلٍ إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، قالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Ahlam tahu bagaimana Allah mewakili kata yang menyenangkan, seperti pokok yang menyenangkan, akarnya tetap dan cabangnya di langit, datang بيها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه تنبت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 وَبِأَبْسَلْ قَرَارًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ كل عباد يالذين امنوا يقيم الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من Sebablah ia tidak akan ada hari di mana orang akan berdagang di dalamnya, dan tidak ada hari di الثمرات رزقا لكم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي بَنِي يَا ان نعبد الاصنام ربي انهم نضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه من وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ إِنَّ بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم Dinatmatil, huluhum yashkun. Rabbana, innaka taqlum ma nukfi, wa ma nulil, wa ma yufba ala Allahi min الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء رب جعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Walau tak sebenarnya Allah gawatkan apa yang digambarul zalimun. Inna ma'ayyuxhum liyom yang terhapus dihlih سهم لا يرد إليهم طرحوه وأفسدتهم هواء وأذل الناس يوم يأثهم العذاب فيقول الذين والله ربنا أخرنا قوتك ولا تبع روس أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج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 وَقَادِمَ كَرُومُكَ أَرْهُم وَإِنْ دَضَّ اللهُ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الذِّبَال بَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَادِّي إِن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَارِجُ لَهُمْ مِنْ قَصْرٍ وَتَغْشَاهُ وُهُمْ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 ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكروا أولو الألباب